يا لي يا خالق الحي مقعات لا يكوننك تحل العقالي يا رب عنا يهل الشجاعة ولم جات فنات مواريها وهل الهلالي دارا طحاها يا مش بقاعات لا يرد الحق غير القتالي سلوا سيوف النصر من جوف الأغمات داصني باللي غدا في اليوم نادتنا على العز بغداد قبالكم يا طالبين العوالي قدس السلام ضحى تسير اهل الاحداد رافدين مسد قريبة نوالي ما بعدها للشام ويديار الاجداد ناشد رهمها طمع في الريالي يا عاشقين الحرب وداد ميراد عراجنا منها على خير والي هبوا على الجنه جماعات وافراد يوم اجل ادخلها كل غالي ابوابها من دونها نثر الاجساد لالى الشهاده ما عليها قفالي الملا ما نصحكم طالما فات ما أسكت ولا تركوني في حالي والحق نصدع بعناه سنشهد لا علينا مصياح الثعالي يا بنت عني جنة الخلد ميعاد لا ندور غيرها راسمالي خرجني إلا طاعة الله وجهاد اذنوا بمحصية بكثر الرمالي وبالها خلفوني بل الحاد يا هل ترى وشل نجيب السؤالي يا كيف نفسي تشتهي شرب والزاد واخواننا ما بنميت وجالي فاللوجة الإسلام والله ما عاد أريك وطنيا ملشد الرحالي أقسمت بالله لجل الأرض رعاد على عدو الدن واللي موالي وفاجل الألغم من تحت لوغات المشركين الكف الكفوى الظلالي يا بوش لو ولعتها نار وما ومات جند تجف جرف هيالي حنا وراكم يا خناسي المرصاد إليه ما يبقى وراكم تهالي حنا جنود الله وارهاب الاضداد قابلكم صوفية ذاك النكالي ميعادنا يقلب فيها بين عاد دوّه الملعش مللي علي قتيركم مخز على النار من قات قتيرنا في جنة الخلد علي قتيركم مخز على النار من قات جيلنا في جنة الخلد عادي.